بالامس لم نصدق انه مات وكنا نذهو منذ ساعات مات كيف مات او هكذا الموت ياتي بدون مقدمات ويصير مجيئه من اغرب المفاجئات بالامس كان جليسا واليوم لا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 واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكنناه بالأمس كان جريسنا واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكنناه زلت أسمع همسه متقطعا أماه وأنا سريره سارت إلي يداه نازلت أسمع همسه متقطعا أماه وأنا سريره سارت إلي يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه عانقته وتكاتمت في خاطري شكواه يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه انا كنت في خاطري شكواه في خاطري شكواه نسيكنا جليسنا واليوم لا احدناه من كان يسكن بيننا في القبر اسكنناه بالأمس كان جليسنا واليوم لاحدناه من كان يسكن بيننا في القبر أسكنناه آه الصديق طفولني عمرا تقاسمناه اليوم ترحل هكذا طيف يجر خطاه آه صديق طفولتي عمرا تقاسمناه اليوم ترحل هكذا طيف يجر خطاه وتناثرت نظراته وغرورقات عيناه ودنوت أغمض عينه فتبسمت شفتاه وتناثرت نظراته وغرورقات عينه ودنوت أغمض عينه فتبسمت شفتاه فتبسمت شفتاه فتبسمت شفتاه جاليسنا واليوم لا من كان يسكن بيننا في <تصفيق> القبر اسكنه الله بالامس من كان